فَلَمَّا فَحَلَّ قَالُوا تُبِلُ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِكُم بِنَهَوٰ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ أَرْسَأَ وَفَقُرْ فَتَأْبَيَّهُ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا لا آمنوا معه قالوا لا قا قت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدمواهم أَتَوَلَّدُوا دُونَ لَهُ تَوَافَى اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ فسلوها <تسجيل> عليك بالحق وانك لمن المرسلين